129. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 120. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ 119. إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب